أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود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 ولكن الذين ان لا تحلوا اشياء تتعلق ولا الشهر الحرام ولا تتعلق بان يكون ولا اشياء ينال بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجر منكم قوم أن تضوكم عن المسجد الحرام أن تعتدو وتعاونوا على البلي وتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان.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 والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النتب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يائسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون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 طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم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 صين غير مساحين ولا مستخذي أخدان وما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.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 أو لا مسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله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 مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَعَظَمْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ كثيرا عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم لا اكم عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 فبما نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَافِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عن مواضعه وَنَسُوا حظا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ صلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم وفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبرضاء إلى يوم القيامة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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانه سلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه وهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فما يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير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 انتقولوا ما جاء من بشير ولا نذير فقد جاؤكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير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 يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فتنقلبوا خَاسِرِينَ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 فَإِنَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ عَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَسَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَقَالَ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ وَلا رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأت على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق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 تَأْتِي إِلَيَّ يَدُكَ لِتَقْتُلَنِي أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسك وَمَنْ قَتَلَ أَخَاهُ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ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 كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ أَوْ فَسَادٍ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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبانك لم من الله والله عزيز حكيم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 تائه فاحذروا ومن يريد الله فتنه فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يريد الله ان يطهر قلوبهم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 تورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاتَ فِيهَا هُدًا وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا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 فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون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 فَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى بن مريم مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ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 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم, عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا ت تبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا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 تَبِعَ اهواءهم واحذرهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك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 سن من الله حكم لقوم يقون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء وبعض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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم الله يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين تجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 وَإِذَا نَادِيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اتَّقَذُواْ هَزُواْ وَلَعِبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْظُرُونَ تيمون منا الا ان امننا بالله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 السورة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم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 ولا يزيدنك كثيرا ممن ما انزل اليك من ربك طغيا و كفرا فلا تاس على القوم الكافرين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 إِنَّ الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ <تصفيق> <تصفيق> إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِلَّا مِن تَهُوَ عَمَّا يَقُولُونَ لَا يَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلَى اللَّهِ وَيَسْتَوْفِرُنَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يأفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله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 تَابِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ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 كانوا لا يتناهون عن من كرم فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا سَمَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَقِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم خَالِدُونَ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 وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 بارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون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 صلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروه فَإِن تَوَلَّيْتُمْ made أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ in فِيمَا arms إِذَا the nome for إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره أفالله عما سلف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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث اتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلُ لَكُمْ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا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 بما كنتم تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ قَعَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا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 إذ قال الله يا عيسى بن مرية مذكِر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهله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 تُبْنِي إِسْرَاءَ إِلَى إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أي ينزل علينا ما إذا من السماء؟ اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان قُلْ مِنْهَا وَطْمَأِنَّتْ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما إذا من السماي تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا أنزل علينا اِذَا تَمَّ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا فَمَن يَكْفُو بَعْدُ مِن فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عَذَابًا لَا أُعْذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك انت علام الغيوب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 وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ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 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ